وَكُلٌّ قُصُّوا عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاهِ الرَّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِيهَا بِهِ الْحَقُّ وَمُعْرِضَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمْلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ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 إذ طل يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي